بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم صاد صادي والقران ذي الذكر والقران ذي الذكر بل للذين كفروا فيه عزة وشقاق بل الذين سَخُو فِي عِزَّةٍ وَشِقُوقُ كَمْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنادُوا وَلَا تَحِينَ مَنَاصُ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرِحِهِمْ مِنْ قَوْمٍ فَنادُوا وَلَا تَحِينَ مَنَاصُ وَعَجِبُوا أن جاءهم منذر منهم واعلم ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر آالِهَتَ إلَاحد أَجَعَ آالهَتَ إلَماحنَا إِ هذا لَ شيءَيْ النُ يَابَ إِ هذا شيءَْء الن ياب وَطَلَ قَلمَلَ مِنهُم أَنمش وَصِعَلَ ييكم وان قرا فل ملؤ منهم اليمش واصبر على الهاتكم ان هذا لا شيء مَن سَمِعَ النَّبَأَ بِهَذَا فِى الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا افْتِلاقٌ مَن سَمِعَ النَّبَأَ بِهَذَا فِى الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا افْتِلاقٌ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا فَإِنَّ هَذِهِ الذِّكْرُ في جِنِّنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَل لَّمَّا يَذُوقُوا, عذاب بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزاب اتِي رَبِّكَ العَزِيزِ الوَهَّابِ أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَتِ رَبِّكَ العَزِيزِ الوَهَّابِ أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا أَمْ لَهُمْ مُلْكُ بَلْ يَرْتَكُفُ في, فِي الْأَسْبَابِ جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ جُنْدٌ مَا كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتار كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتار وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة وثمود وقوم لوط 111. وأصحاب الأيكة 112. أولئك الأحزاب 113. الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب 115. كل إلا كذب الرسل فحق عقاب 116. وما ينظر صِيحَةٌ وَاحِدَةٌ مَا لَهَا مِنْ فَوْقٍ أَلَا يَجْعَلُهَا هَاهُ لَا إِلَهَ إِلَّا صِيحَةٌ وَاحِدَةٌ مَا لَهَا مِنْ فَوْقٍ وَقَالُوا رَبَّنَا عجل لنا قطنا قبل يوم فَكَرُّوا رَدَّنَا اجِلْنَا قِطْنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَلِكَ الْعَزِيزُ عن الجبال معه يسبح نبي العشير والاشراق اننا سخمنا الجبال معه يسبح نبي العشير والاشراق والطيور محصوره والطيور محصوره له اواب وَشَدَّدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ وَشَدَّدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ وَهَلْ أَتَاكَ نبأ الخصم إذ وهل اتاك انا بقول خصم ارت سور المحرار اذ دخلوا على داوود ففزع منهم اذ دخلوا منهم قالوا لا تخف والو لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض بَيْنَنا ذِي الْحَقِّ وَلا تَشْطِق وَاهْدِنَا إِلَى صِرَاطِ الَّذِينَ هَدَيْتَ أَسْنَانُ بَغْدَادَ عُلاَ عَلَى عَظْمٍ تَحْكُمُ دَيْنَنَا ذِي الْحَقِّ وَلا تَشْطِق وَاهْدِنَا 90 نعجة ولي نعجة واحدة إن هذا أخي له 90 نعجة ولي نعجة, واحدة ولي نعجة واحدة فقال أك قلنيها وعزني في الخطاب ولينا عجته واحده فقول اقلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعجه لقد ظلمك بسؤال نعجتك وإن كثيرا من الخلقاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وإن كثيرا وظن داود أن مَا فًََّهُ فَستَوْ فَ رََّهُ وَخَلراكيا وَأَناب فغَفَضن لَ ذلك فغَفَمَا لَ ذلك وَإَِّ لَ وَإِندَنا لَزُلفَ وَحُصن مَ آابْ وَإَِّ لَ وَن دَنا لَزُفَ وَحُصَّم آاب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 يَأَيُّهَا الَّذِينَ هَوَى فَيَضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ يوم الحساب عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عن سبيل الله لهم عذاب يَجِيدُونَ بِمَا لَمْ يَسُوءَ يَوْمَ الْحِسَابِ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا وَلَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ظَنُّ الَّذِينَ كفروا ان كظن الذين كفروا فويل للذين كفروا منا من ام نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض ام نجعل تينك الفج أ يعلم الذي آم وامل الصحاتك المفسين في الأرض أمَّ يعلم المتقينك الفج كتاب أنزَناهُ إلييك مبار كل يذ آيات ويتذك 117. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب 118. ووهبنا لداود سليمان 119. نعم العبد 119. إذ مرض عليه بالعشي الصافنات الجياد 110. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب 111. فقال إني أحببت حب صغير يا ذكر ربي حتى تواوت بالحجاب ردوها علي ردوها علي طفق مسحا بالصوق والاعناق طفق مسحا بالصوق والاعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب ولقد فتنا سليمان قَالَ رَبِّ الْفِرْقَ لِي وَهَذِهِ مُلْكًا لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي قَالَ رَبِّ فِرْقَ لِي وَهَذِهِ مُلْكًا لَّا يَنبَغِي فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ وَالشَّيَاطِينُ كل والشياطين كل من ناكم وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب هذا بغيرِ حسَاب وَإِ لَهُ وَيِن دَناَا لَزُفَ وَحُصنَّ مَ آاب وَإِ لَ وَين دَنا لَزُفَ وَحُصَّ م آاب وَذُّ الرابِ دَنَاأَوبَ مسني الشيطان بنصب وعذاب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربكم فأني مسني الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب ووهبنا له وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِمَّا الْعَبْد إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِمَّا الْعَبْد 119. إنه أفواب 110. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار 111. عبادنا اسناه بخالصه ذكر الدار ان اسناه بخالصه ذكر الدار وانهم عندنا من المختارين الاخيار وانهم وسينا الاخيار والقوم واليسع وذالكفل وكل من الاخيار وكل من الأخيار هذا ذكر هذاك وان تَقِين لَحُسْن مَآب وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْن مَآب جَنَّاتِ عَدْنٍ مفتحة لهم كينَ فِيهَا يَدِعُونَ فِيهَا بِفَكِهَةٍ كَفَةٍ وَشَراب وَتَّكئينَ فِيه يَدَونَ فيِيهَا بِفَكِهَةٍ كَفةٍ وَشَرَاب وَيَندَهُم قاسِةُ الط الطَر 117. وعندهم كاصرات الطرف أتراب 118. هذا ما توعدون ليوم الحساب 119. هذا ما توعدون ليوم الحساب 110. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد شر وما اب وان للطاغين لشر وما اب جهنم ما يصلونها فبئس المآب هذا فليذوقوه حميم وغساق هذا فليذوقوه حميم والساق واخر من شكله ازواج واخر من أزواج هذا فوج مقتحم معكم هذا فوج معكم لا مرحبا بهم لا مرحبا انهم صاروا النار. انهم صاروا النار. قالوا بل انتم لا موحبا بكم قالوا بل انتم لا موحبا بكم انتم قدمتموه لنا بابث القرار, القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابهم ضعفا قالوا ما لنا لا نرى رجالا قلنا نعدهم من الاشرار وقالوا لا نرى رجالا قلنا نعدهم من الاشرار اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار أخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما إله إلا الله الواحد القهار ولا من إلههم إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ أَنْتُمْ عَنْهُمْ مُعْرِضُونَ أَنْتُمْ عَنْهُمْ مُعْرِضُونَ مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلَاءِ إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملاك اتِ إِنِّي خَالِقُ بَشَرٍ مِنْ طِينٍ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا له فإذا سويته ونفقت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين إلا بركهنا من الكافرين قال يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقته بيديك قال يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقته بيديك استكبرت ام كنت من العالين استكبرت قال انا خي من ه خلقتني من نار وخلقته من طين قال انا خي من ه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فانك رجيم قال فاخرج منها فإن وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فانك من المنغورين قال فانك من المنغورين الى يوم الوقت المعلوم الى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لاوينهم اجمعين قال فبعزتك لاوينهم 111. إلا عبادك منهم المخلصين 112. قال فالحق والحق أقول 113. لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين 114. لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين لَمْ نَكُنْ مِنْ كَوْمٍ بَلْ كُنْتَ وَكَمِنْهُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ وَإِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ إِنَّهُ وَإِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَلَنَعْلَمَنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ